وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ وَهُمْ يَتْلُونَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِم فَاللَّهُ يَحْكُمُ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 فأَنَ م تُولُّ فَفََّ وَجَهُد اللَّ إِ اللهَّه الله وَاسِعُ عَرب وَقَاوا التَّقَذَ الللهَّهُ وَلَدَ سُ بَبحَانَ بَلَّهُ مَا فيِي السَّموَاتِ وَالأَرضِ كُلُّ الَّهُ قَانِتُ بَدعُ السَّمواتِ وَالْأَررضّ وَإِذاَا قَبَ أَمرُم فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَكُود وَقَالََّنَ لَا يَعلَمُونَ لَ لَا يُكَلِّبُ نَ اللهَّهُ أَ تَأتِنَا آيَهد كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم فَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَغَّنَّا الْآيَاتِ قَوْمًا يُنقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم